ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كله يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير.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 وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ مُخْتَالٍ كَفُورٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور